انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون ان الذين امنوا صَالِحَاتُ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فِيهَا ماء وسر فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام في اربعه أيام سواء للسان فقالَا لَهَا وَلِمْ الأْرضِتَاطَوْو فقَالَ لَهَا وَلِأَْضِتَا قَوًْا أَوْكَرَنْ قَالَتَأَتَنَا قين فَقَضَهُمَّ سَبَع سَموَاتٍ فيِي يَوْمَين وَأَوْح وَأَوح فيِي كلُلِّ السَمَا إِْ أَْهَا وَزَيََّْ نيا بَِ الصابحَ وَحِفواء ذلِكَ تَقدير العزيزٍ العنم فإِنَّ رَضُوا فَقُْ أَنذَرتُكُمْ صائِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عَ وَثَادِِ إجأَتْن مرُوسلُ مِن بَيِْ عيديهِم وَمنِنْ خَلْفم أَلَّ تَعْبُدُ إى الله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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ 126. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 127. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرْ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعٌ وَأَبْصَارُهُمْ وَأَذِي صَارَ هُمْ وَجُلُودٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقَنَّى اللَّهُ الَّذِي أَنقَضَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَالِقُكُمْ أَوَّلَ مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُ تُمْ تَسْتَتِعونَ أيي يَشحَدَ عَلَيْكُمْ سَمّكُم وَلَا أَ بِصَاوكُمْ وَلَا أَ بِصَارُكُمْ وَلَا جُلودُكُمْ وَلكِ وَنَنْتُمْ أَََّّ وَلكِظَنَنتُمْ أَ اللَّهَ لَا يَلَم كَثًا مَِّا تَعمللُون أَذَلِكُم ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْحَابُ النَّارِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْذِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قرنان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 دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلونا من الجن والانس من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين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 نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِن رَّحْمُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَعَمَلِ صَالِحٍ وَقَالَ إِنيِي مِنَ المُسلِمِين وَلَا تَسَْو الحَسَنَةُ وَلَ السَّئاحَ إِدِفَعبَِّهِي أَحسَنُهُ فَإِذَ الذي بَنَكَ وَبَْنَهُ عَدَوَهَ فَإِذَ الذي بَنَكَ وَبَنَ وعدَوَةُ كََّهُ وَلُ الحَممم وَمَا يُلَغْلهَا صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِ الشمس لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم ان كنتم اياك تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. وَمِنْ 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير 112. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم 119. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 110. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل وَمِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أليم.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 فَّ كَ بَعددِ وَلَ قَذعَاتَن موسَل الكِتابَ فَخُلِفَ فيِي وَلَول كلَلِمَة سَبَقتْ مِ رِّكَ لَقُضَ بَنَهُم وَإِنهُم لَ فيِي شَْش مِنهُ مريب.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 ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاؤي قالوا أذنانا قالوا أذنا كما مننا من شيء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن 124. ومسه الشر فلؤوس قنوق 125. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء, من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي 126. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي وَل إروجةُ إلى وَبّ إِ لِذَهُ لَكُسناء فَلَنُ نَبّ أن الذيذينَ كَفَو بِمَا عَمِرُوا وَلَنذيقًا مَُّهُم وَلَ نُذيقًاَّهُم مِن عذااب غَل وَإذاَاأَ أن على الِ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 Shaini